شبكة مزامير آل داود تقدم أهم الأمور في علم التفسير أولا للمبتدئ هو علم الغريب غريب القرآن أن تعرف الكلمة ومعناها لأن للأسف الآن كثير من الناس يقول لك يا شيخ أنا لا أخشع في الصلاة لا يخشع لأنه من الأسباب لا يفهم كلام الله عز وجل طيب أن نحن نقرأ كلنا والعاديات ضبحة الموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمع ما معنى هذه الآيات إذا لم نستطع أن نفهم معناها فلن يكون هناك خشوع في الصلاة لها أيضا من الأمور من الكتب التي في غريب القرآن تفسير الجلالين وتحرص على أن تأخذ معه تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي او الشيخ محمد الخميس حفظه الله لأن فيها تصحيح لبعض الاخطاء في الجانب العقدي كذلك كتاب الكتاب مهم في التفسير كتاب المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير وكتاب زبده التفسير من فتح القدير للاشقر وغيرها ثم بعد ذلك يبدا يتوسع هناك التفسير بالراي وهناك التفسير بالماثور وهناك التفاسير التي تهتم بالاعراب وهناك التفاسير التي تهتم بالبلاغه ويبدا طالب العلم بالتوسع في طلب في طلب العلم